بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك ايات الكتاب و مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمن فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب مغلوم. ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُون لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إن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 كذلك نسدقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا يا رجون لقد قال انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسكون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها وَحَافِظْنَا هَٰنٍ كُلُّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمَاءَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فيها من كل پی ہے کل میں از نمفی ہے میں ایشا وی شَيء إِلَّا عيذَنَا خزَائِهُ وَمَان نَزِلُهُ إَِّا بِقَدَرٍ مَقْنَلُ وَزَل ن حَلَ وَاقِحَ فَأَزَلن مِنَ السَّم إم أسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوالثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحسرهم إنه حكيم عليم وَلَ قَذِ قَالَ قَونَدٍِ سَانَ مِصُظَالٍِ مِنْ, من حَمَائِم مَسْنُون وَالجََّ قَلَ قَناَهُ مِ قَابَلُوا مِن النَّارِ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 فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْ لِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ إلى يوم الوقث المعلوم قال ربي بما هويتني لا زينه لهم في الارض ولا هوياهم اجمعين إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ۚ قُلْ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغوين. وإن جهنم لموعظهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم دزء مقسوم إن المتقين في جناسون وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا على سرور متقابلين رب وما هم من هابقرين نب ا عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالمي وَنَبِّئْهُم عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَاجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَدَّعَنَّ إِنَّكَ نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون ق بَنْ ششَّرّناكَ بِالحَحَق فَلَ تَث مِنَ الطان يطينقالَالَ وَمَنَ قَوْت مِرِْ الرَحمَاتِ رَََّبه إَِّ نظَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُسْنُونَ قَالُوا جمعين. إن لم رأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل نوط وإنكم قوم منكرون قالوا بل ذئناك بما كانوا فيه يمتعون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاسْتَبِعْ آدَابَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَمُذْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذِيقَهُ عَذَابًا مِّنَ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تخضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال في سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سدين إن في لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب اي كانت للظالمين فنتقمنا منهم وانه ما لا بايمان مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آيه كانوا عنها مغرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم رب ود وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه رصب حاصل الجميع إن ربك هو الخلاف العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن حَيْنَاكَ إِلَى مَا مَدَّ عَنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْضِبْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إن الذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم فوربك لا نسأل عما كانوا يعملون فاستغ بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين